قال الذين كفروا إن هذا إلا إفكن افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهية لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الأولين وفي السماوات والأرض إنه كان كَانَ وحيما وقالوا ما لهذا الوسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه لَهُ جنة يأكل منها وَقَالَ الظَّالِمُونَ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء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 ها تغيظ وزفيرات وإذا ألقوا منها مكان ضيقا قرنين دعوهن ذلك ثورا لا تدعوا اليوم ثورا واحدا وادعوا ثورا كثيرا قل أذالك خير أم جن قل بالذي وعد المتقون كانت لهم جزاء والسليل قالوا سبحانك ما كنن بغي لنا أن نتخذ بدونك من, من أولياء ولكن ما تعتم وآبائهم ولا وكان القوما منذورا أَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطْعَامَ وَيَمْلِونَ وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا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 وقال الذين كفروا لولا نسل عليه القرآن جملة واحدة فذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه وَلَا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولا كشر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذنفرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أورقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأصحاب الرسي وقرونا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 اهزوا ان هذا الذي بعث الله رسولا ان كاذب لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ إلهه هواه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 وهو الذي أرسل الرياح بَيْنَ بين يدي رحمته مِنَ من السماء ماء طهرا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ناسٍ كثيراً ولقد صرفناه بينهم ليذكروه فأبى أكثر الناس إلا كفراء ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهلهم به جهادا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 واتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولا